بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستبتق بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا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 نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسنة وحيث أن هذه الليلة هي أول ليلة نلتقي فيها بعد العيد فيحسن أن نذكر ما كان عليه سلافنا الصالح رضوان الله عليهم من اهتمامهم برمضان وتعلقهم به على مدار السنة فهم لا يقتصرون في عبادتهم على ذلك الشهر ولا يقتصرون في قراءاتهم على شهر رمضان أياما وليالي بل يتعلقون بشرع الله دائما ويتمسكون بهديه على مدار السنة ويقول احد العلماء بئس القوم لا يعرفون الله الا في رمضان فقد سئل عن اناس اذا دخل رمضان جدوا واجتهدوا واقبلوا على العبادة وشمروا عن ساعد الجد ونفضوا عنهم غبار الكسل فاذا ودع الشهر كعادوا الى ما كانوا عليه من بعد عن الجادة وانحراف عن الطريق السوي فقال بئس القوم لا يعرفون الله الا في رمضان كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان فهم يعيشون مع رمضان على مدار السنة لأنهم يعرفون أنه سبب في الفوز بالجنة وسبب للعتق من النار. وقد ورد في الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إلى أن تنتقل من هذه الدار. إلى أن تودع إلى الدار الآخرة واعبد ربك لم يقل في رمضان فقط لا لا يمكن للإنسان أن يجتهد في العشر الأولى في العشر الوسطى في العشر الأخيرة فإذا انتهى الشهر عادك كأن لم يكن شيئا من ذلك لا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني إلى أن تنتقل من هذه الدار. إذا انتهى الشهر أيها الأحباب فالناس على فئتين فئة أو طائفة تقبل الله عملهم ورضي صنيعهم وفازوا بالدرجات وظفروا بالحسنات وعملوا لما فيه صلاحهم وفلاحهم فريق آخر عملهم مردود ومسعاهم خاسر وعملهم غير مقبول ويقول العلماء لكل من الفريقين علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات فمن علامات القبول أيها الإخوة أن يكون الإنسان قد استفاق من رقدته وصحى من غفلته وعقبل لما فيه صلاحه وفلاحه واصبح واستفاد من رمضان درسا مفيدا في الخير وطريق السلامة وسبيل النجاح فهذا الفريق اذا انتهى الشهر عرف بأن رب رمضان هو رب شوال وهو رب ذي القعدة الذي أمرنا بالعبادة في رمضان أمرنا في العبادة ببقية الأشهر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لم يقل سبحانه إلى العيد أو إلى أن تودع أو تكمل الشهر 29 أو 30 لا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين استمر لأن رب رمضان هو رب شوان فمن علامات القبول أن يستمر الإنسان في درب الخير وأن يسير في درب الإيمان لأن الحسنة تقول أختي أختي تطلب المزيد أما الفريق الثاني الذي خاب وخسر وحظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب عناء في عناء فهذا لهم أو فهؤلاء علامتهم واضحة وهو أنهم يودع العبادة بمجرد انتهاء الشهر صيام وتلاوة لكتاب الله وصلاة وافل وتسبيح وتحميد وتهليل وتمجيد فإذا انتهى الشهر وأوقفوا هذا الخير وأوقفوا هذا الطريق هذا من علامات الرد فيحسن بنا أيها الأخوة وقد ودعنا الشهر أن ودعه بالعزم والتصميم على المداومة على طريق الخير وعلى الثبات على سبيل الإيمان علنا أن نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضيلة بعد رمضان صيام رمضان وهج فمن, كان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اي المريض او المسافر اذا افطر فعليه صيام ايام اخر ونستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يستطيعون القضاء فإن عليهم إطعام عن كل يوم مسكين ومر بنا هذا بالتفصيل في دروسنا في ليالي رمضان المهم أن هناك مكرومة وهناك فضيلة دعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد رمضان وهي خاصة في شهر شوال لا يمكن أن تعدى بالله في هذا الشهر إذا أراد الإنسان أداءها ومن الله عليه بالهداية وأكرمه بتتبع شرع شر المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوه فكأنما صامت عطاء عظيم ومكرمة جزلة وخير كثير إذا صام الإنسان ستة أيام مع صيام رمضان يكون كأنه صام الدح، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان رمضان كأنه صام عشرة عشر، الحسنة بعشر أمثالها، وإذا صام عشرة عشر وإذا صام ستة أيام فعنه صام ستين يوم فشهرين وعشرة اثنى عشر شهر يكون كأنه صام السنة بأكمله فيحسن بنا أيها الأحباب أن ننتهز هذه الفرصة وأن لا ندعها تفوت نستغلها في طاعة الله وفيما يرضيه وفيما يعود علينا بالخير والفائدة من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صامت ده. وعلماؤنا عليهم رحمة الله شرحوا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وبينوه وأوضحوه فقالوا لا يلزم أن تكون الستة بعد العيد مباشرة يعني لا يلزم أن يكون أن تكون الستة الأيام اعتبارا من يوم الاثنين مثلا لأن يوم العيد لا يصح صيامه بحال من الأحوال يوم العيد يحرم صيامه لكن لا يلزم أن يكون الإنسان بعد العيد مباشرة طيب فائدة ثانية قالوا لا يلزم أن تكون الأيام الستة منتظمة لا بل يمكن أن يصوم الإنسان يوم ويفطر يومه يمكن أن يفطر الأسبوع الأول بعد العيد لوجود ارتباطات أو لوجود غروف إن تقتضي ذلك ويصوم في الأسبوع الثاني، يصوم في الأسبوع الثالث يمكن أن تكون الأيام في آخر الشهر يمكن أن تكون الأيام في أوله يمكن أن تكون مقطعة يمكن أن تكون منتظمة المهم أن يغفر الإنسان بهذه الفرصة وألا يدعها تضيع ألا يدعها تضيع فيقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صامت عطاء كثير وإنعام عظيم من المولى عز وجل يحسن بنا أيها الأحباب أن ننتهز فرص الخير. أن ننتهز فرص الخير والساعات الفاضلة والأيام المباركة بزيادة الحسنات ورخعة الدرجات نسأل الله أن يجعلنا جميعا من العتقاء من النار وممن يقال لهم في يوم القيامة كولوا وشرب هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذه مقدمة بين يدي درسنا في هذه الليلة وقد اعتدنا أيها الأحباب أن تكون هذه الليلة في السيرة النبوية ودرس يوم الاثنين في علم الفرائض وفقه المواريد وبقية الأيام في الفقه ويوم الجمعة إجازة ونسير على حسب هذا البرنامج فحيث أن هذا اليوم في السيرة النبوية وقد وقفنا على ما حصل بالنسبة لهجرة الصحابة رضوان الله عليهم خلال حبسة حينما أمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك وما ذكى وما مر بنا من الوفد الذي أرسله آل مكة وكيف حصل بينهم وبين جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي حينما قال اسأله أنحن عبيد أح أم أحرار قال لا بل هم من كرام القو قال اسأله هل أخذنا مالا وهربنا قال لا ولا درها قال اسأله هل سفقنا دما وهربنا لأجل أن ننجو قال لا لم يصفكوا دما ولم ي يحصل منهم أي إلا أنهم خالقون عن ديننا فقال صحيح كنا وإياهم نعبد الشيطان وأكرمنا المولى بأن نعبد الرحمن وما حصل من محاورة بينهم وبين النجاشي. فقفنا على موت النجاشي، فعنما مات صلى عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب نأخذ من هذه الحادثة جواز صلاة الغائب الميت الغائب لأنه لم لأن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم لم يصل على أحد مات خارج المدينة إلا النجاشي حينما صلى عليه وقد مات بأرض الحبشة ثم بدأ الإسلام يقوى شيئا فشيئا فبعد ذلك اسلم حمزة وبعده بثلاثة ايام اسلم عمر وخرجوا في صفين من دار الارقم ابن ابي الارقم الى الكعبة المشرفة ولهذا ولهذين الصفين صوت وقبهة و. أثر عظيم على الإسلام والمسلمين وهذا أيها الأحباب ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة نا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله موت النجاشي ولما مر بنا أيها الأحباب أن النجاشي هو ملك الحبسة وقد احتذن الصحابة وسافروا إليه مرتين هجرتين الهجرة الاولى والهجرة الثانية وانه احترمهم وقدرهم وقال اعملوا ما شئتم فلا يمكن ان ينال منكم احد ان ينالكم احد باذا نعم ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز كما يصلي على الجنائز نأخذ من هذه الحادثة حكم حكم عظيم من أحكام الإسلام وهو أنه إذا مات إنسان مثلا ببلاد بعيدة مات بالمدينة ونحن هنا ممكن أن نصلي عليه صلاة الغائب. مات بالشام مات بمصر مات بالعراق مات في أقصى الدنيا مات في المغرب نأخذ من هذه الحادثة أن صلاة الميت إذا كان الإنسان حاضرا صلى عليه وإذا كان غائبا صلى عليه صلاة الغائب نعم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز لو سألنا التكبيرات مثلا تكبيرات كم نكبر أربعان التكبير الأولى أقرأ نقرأ سورة الفاتحة والثانية صلاة على النبي نصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم والتكبيرة الثالثة الدعا للميت وللمسلمين ولل... وللجميع التك... ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت قليلا ويسلم نعم فقال المنافقون كثيرا ما يسأل بعض الاخوان يقول ان اتيت وهم يصلون على الجنازة واتيت في التكبيرة الثانية وأتيت في التكبيرة الثالثة واتيت وهو يكبر التكبيرة الرابعة قبل أن يحمل الميت ماذا أعمل سغلنا عن هذا عدة مرات وذكرنا الجواب ماذا نقول نقول بأنه إذا سلم إذا كبر يبدأ بالفاتحة وإذا كبر الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سلم الإمام يأتي ببقية التكبيرات مع الدعاء إن لم تحمل الجنازة وإذا حملت أو خاف عن تحمل الجنازة وهو لم ينتهي بعد يأتي بالتكبيرات بدون دعاء يأتي يعني كبر أولا وقرأ الفاتحة وكبر الثانية وصل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم الإمام فإذا خشي الإنسان أن تحمل الجنازة فيكبر التكبيرة الثالثة ويتبعها بالتكبيرة الرابعة فقط وإذا كان لا في وقت إنه يدعو فيدعو بالتبعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة فإذا خشي أن تحمل الجنازة أتى بالتكبيرات بدون دعاء وإذا لم يخش ذلك والجنازة موجودة فأنه يأتي بالدعاء الباقي عليه ويأتي بالتكبيرات التي بقيت عليه أيضا. قال المنافقون يصلي يصلي على علج على علج. على علج مات بارض الحبشة علج يعني إنسان مثلا من غير جزيم يعني غير عربي لأنه من الحبشة يصلي على علج يعني استغربون. وينتقدون ما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وما دروا أنه إن هو إلا وحي يوحى وما دروا أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى فأغواهم الشيطان وبدأوا يستهزؤون قالوا إن علج مات وبيع في الدنيا في أرض الحبشة يصلي عليه نعم هذا من الغرائب في نظري نعم فأنزل الله تعالى وين من أهل الكتاب وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لمن يؤمن, لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ وقيل إن إرسال كريش في طلبهم كانت قبل الهجرة إلى المدينة وفي سنة خمس من النبوة خمس من النبوة اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام واشتد الكرب على الصحابة رضوان الله عليهم فاستتروا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى فتح الله عليهم فتح الله عليهم بأي شيء بإسلام حمزة عم المصطفى عليه الصلاة والسلام وبإسلام عمر رضي الله عنه على عليه الصلاة والسلام اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم وفي سنة خمسة من النبوة استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم لماذا استتر قلنا لما يلاقي من الأذى لما يلاقي الصحابة من الشدة لما يلاقون من عظم المؤونة وإيذاء قريش الله، فاستتروا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ولم يخرجوا منها إلا حينما قال عمر عل... لماذا هنا يا رسول الله خلسنا على الحق إن حينا أو متنا فخرجوا بعد إسلام عمر وأسلم عمر رضي الله عنه بعد إسلام حمزة بتلاثة أيام جاء النصر وجاء الفرج من المولى عز وجل حينما أسلم حمزة وتبعه عمر رضي الله عنهم جميعا نعم إسلام حمزة بن عبد المطلب وفي السنة السالسة أسلم حمز بن عبد المطلب قال ابن, ابن إسحاق مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا. أبو جهل مر برسول الله وعذاه ونال منه وكانت جارية لعبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان من شيوخ القوم ومن كبارهم يقول عليه الصلاة والسلام لقد حضرت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبك لا وكان هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان ألا يظلم أحد بمكة فكونهم تحالفوا في بيته دليل على مكانة الرجل ومنزلته ومقامه فيهم وأنه من علية القوم نعم من رأى أبو جال برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفاء فاذا هو منه سبه نعم ورسول, ورسول الله صلى الله صلى عليه, عليه وسلم ساكن ما يتكلم، ما رد عليه فلما جاء حمزة من الصعيد كان في وليدة أو جارية لعبد الله بن جدعان قالت حصل كذا وكذا أبو جهل نال من ابن أخير وسبه سبا شديدا فذهب إليه و ما سيأتينا إن شاء الله. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد. تاركا له. نعم. وكانت مولات لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا. في مسكن لها يطل على الصفا هنا. نعم. تسمع ما, يقول ما يقوله أبو جهل لمن؟ لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تسمع ما يقول أبو جهل وأقبل حمزة من القنص متوشح من القنص يعني من قنص أي شيء أوه. من الصيف يعني هو ذاهب للبر يأتي أو ذاهب للبر ونعرف أن الحرم لا في وإنما من خارج الحرم نعم متواشح القوسه متواشح القوسه والصيف نعم وكان يسمى عز قريش لأنه له مكانه نعم فاخبرته مولاته مولات عبد الله بن جدعان اللي كانت تطل او تسمع عند الصفا اخبرته حمزة قالت لقد قال ابو جهل لابن اخيك كذا وكذا نعم فاخبرته مولاته ابن جدعان بما سمعت من ابي جهل فغضب ودخل المسجد وابو جهل جالس في نادي قومه مع جماعة له نعم فقال, فقال له, له حمزة يا كذا يا كذا نعم تشتمو ابن أخي وأنا عنادينه نعم ثم ضربه بالقوس بشجه بشجه نعم بشجهه موضحة موضحة كنا في قبل أيام في الحدود في الفقه أو في يعني القصاص وفي الباب الجنايات مر بنا بأن الموضحة فيها دي ديتها نصف عشر أدية كما في حديث أمر بن شعيب عن أبيه عن جده. الموضحة فيها نصف عشر أدية فإذا كانت الدية خمس من ال... الدية مئة من الإبل فالموضحة فيها خمس من الإبل ومر بنا بأن الموضحة ما توضح العظمة وتبرزه ولو قدر إبرة الموضحة تكون في الرأس وفي الوجه خاصة أما إذا كانت في الكتف إذا كانت في الفخذ إذا كانت في أي مكان من جسم الإنسان فلا نقول لها موضحة وإنما نقول جرح ولا نقول لها شجة فالشجة هي الجراح في الرأس والوجه خاصة وهي عشر خمس فيها حكومة وخمس فيها مقدر فالم... الذي فيها المقدر الموضحة والهاشمة والمنقلة الى اخرة واما التي فيها حكومة فهي البازلة الدامية الدامعة السمحاق ونربنا هذا في التفصيل في باب الجنايات تشتم ابن أخيوانا على دينه ثم ضربه بالقوس فشجه موضحا فتار رجال من بني مخزوم لعجل يناصرون أبو جهل وثار رجال آخرون من بني هاشم ليقفوا في صف حمزة يعني كادت أن تحصل يعني معركة بينهم لأن أبو جهل أيده جماعته من بني مخزوم وحمزة أيده بن حاشم فقال أبو جهل دعوه فقد سببت أو فسبيت ابن أخيه أو شتمته شتما عظيما نعم. ثم ضربه بالقوس فشجعه مضحة فثار رجال من بني مخزوم وثار بنو حاشم فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة أبو عمارة من هو؟ حمزة. من هو؟ حمزة حمزة رضي الله دعوا أبو عمارة فقد سبب ابن أخيه سبا قبيحا نعم دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز قد عز كيف علموه لوجود من يدافع عنه ولوجود من يناصره ولوجود من يرد الأذى عنه وقد حصل هذا من حمزة فحمزة وإن لم يكن على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام فقد حصل أو كان عليه الآن مناصرته وتأييده ووقوفه في صفه دليل على أنه قد دخل الإيمان إلى قلبه نعم. فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز فكف... فكفوا, فكفوا, عنه... عنه. فكفوا عنه بعض ما كانوا ينالون منه نعم. إسلام عمر رضي الله عنه نعم. وعن ابن عمر أن رسول الله, الآن الله عليه وسلم يعني عرفنا كيف أسلم حمزة والسبب في إسلامه بدايته هي الوليدة أو الجارية التي لعبد الله بن جدعان حينما أخبرته وقد جاء من الصيد بأن أبا جهل حصل منه كذا وكذا بقي علينا الآن أن نعرف كيف أسلم عمر وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يعز الاسلام بأحب العمرين اليك نعم وعن ابن عمر ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام بأحد الرجلين اليك اما عمر بن الخطاب او ابو جهل ابن يشاع اللهم اعز الاسلام بأحبي الرجلين اليك الرجلين. عمر ابن الخطاب او ابو جهل الذي هو عمر بن شاع نعم فكان أحبهما إلى الله عمر بن وخ... عمر رضي الله عنه وروي علي عن بن عباس الرضي الله عنهما عنه أنّه قال لعمر رضي الله عنه لما سميت الفاروق لما وش السبب في تسميتك الفاروق به بين الحق والض